موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني يعد المجرم لو يفتدى من عذاب يوم ذنب بنيه وصاحبه وأخيه وفصيلته التي تؤي ومن في الأرض جميعا ثم يوجي كلا إنها لظا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى كلا إنها لظا إنها لظا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى كلا إنها لضى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعة 119. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا